وعن سائر الامام ابو رحمه الله قال وحدهني محمد المرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أكبر نبي جراجي قال أكبرني عوضي الله أقول حدثنا أبو بكر بن أبي شايف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا وكيع بن زراح الحاج ابن عمر عن الحسن بن أعراج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له اخبرني عن صوم فقال اذا رايت هلال المحرم فاعبد واصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم قال نعم قال وحدثني محمد قال مساعدين بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القفر عن معاويه بن عمرو محمد عمرو قال احد هنا احد هنا حدثه قال عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما وهو يتوسفون لذاهم عند تجمعا صني عشرات مني حديثي باللي حديثي عمر قال واحد قال احد علي وقال حدهني ابن أبي مريم وقال حدهني قال احد هنا يحيى اسماعيل ابن يقول سمعتم عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء وأمر بالقيام قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله فينا اليوم التاسع قال فلم يات العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحده ابو ابوك بن عبد وابو وهو قريب حدثنا وفي عن ابن ابي بن عم القاسم بن, بن عن عبد الله بن عمري لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال, قال صلى الله عليه وسلم لئن فقيت إلى قابل لا أقوم من التاسع وفي رواية هذي قال يعني يوم عاشورا قال وحذرنا غثمة مسائل قال حذرنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبي عن سلمة من أكوى رضي الله عنه أنه قال بعد عاشوراء مائل صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشورا فأمره أن يؤذن الناس من كان لم يصن فليصن ومن كان أكله يتم صيامه إلى دين قال وحدهني أبو بصد النادع ابن نادعين عبي قال حدهنا بسرمون بغطل الملاهر قال حدهنا خالد بن أبوان عنه في عدة معوزني عبرها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتعى شراء إلى قرى الأنصار إلى قرى الأنصار التي حول المدينه من كان أصبح صائماً فلوثم الصومة ومن كان أصبح مفتراً فلوثم بقية يومه لكنا بعد ذلك نقوم ونحضر المسيليان الصغار الصغار منهم إن شاء الله ونذهب الى المسجد فنجعل لهم محبة من العين فإذا بك احدهم على الطعام اعطيناها اياه عند الافطاره وحد هنا يحيط بها احد ابو معشر بن عباد او خالد بن وكهان هذا سرطو بيع ابن سبع وعشرة بيضيعا بي اشرا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوا في القرى الانفاق فذكرت لي حديث ابن قال ونصنع لهم طعبة من العين فنلقوا فيه معنا فإذا تألون الطعام اعطيناهم طعبة تلهيه <تصفيق> يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري المنسابوري رحمه الله تعالى والترجمة هي الترجمة الأولى صوم يا معاشراء وصوم يا معاشراء هو سنة أصبح سنة إلى يوم القيامة والأحسن أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم ليكون فيه مخالفة لليهود والنصارى فيقول في هذا الحديث والإمام مسلم وحدثنا عن وكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن أعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت لو أخبرني عن صوم عاشراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعبد واصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول الله يصوم قال نعم وهذا تقريبا يخالف الأحاديث كلها التي يرد ان يوم عاشوراء هو اليوم العاشر لا اليوم التاسع فهذا يكون إيه يعني إما شاد نعم وإما يكون من الأحاديث المنتقده على الإمام مسلم في أحاديث انتقده الدارقطني وانتقدها غيره وكذلك مرات بيجيب النووي أشياء حديث فتكون من الأحاد لأنه بعد ذلك رواه هو نفسه أنه يوم عاشوراء يوم العاشر فهذا يقول دحين اليوم التاسع فهذا قد يكون إيه؟ يعني غلط أو يكون يعني وهم أو يكون أشياء شاذة فيكون الأحاديث وإلا يوم عشوراه واليوم العاشر من شهر المحرم، ليس اليوم التاسع وهنا دحين سئل عبد عباس ويقول أنه يعني يعد فإذا جاء اليوم التاسع هو يوم عشر. ثم روى بعضه حديث آخر يقول هذا وهذه موجود ان هناك أحاديث يعني انتقدت على البخاري وعلى مسلم والأحاديث المنتقد على البخاري يقول يعني شيخ الإسلام من أن الذين انتقدوا البخاري هم غلقانون وأما الذين انتقدوا مسلما فهناك أحاديث صحيحة يعني انتقدوا ومثل لها بمثال منها أن قرأنا في الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركعات وفي رواية كمان برضها ثلاث أربع ركعات سألت كم؟ أنا. ومن الأحاديث كلها ركوعين في كل ركعة فيكون هذا من الأحاديث ايه المنتقده على على الإمام مسلم وكذلك ذكر يعني من الأحاديث المنتقده على على مسلم حديث أن الله خلق نعم كل الأحاديث موجود أن الله خلق ابتدى الخلق يوم الأحد وفي آخر يوم من أيام الجمعة مساءا يعني خلق آدم هو جاب أحاديث إن الله خلق يوم السبت ففي ايه وهذا كل إنسان مثلا مسلم مسلم يعني قد يحصل منه شيء فيجي لبعضه يعني يبين ما, ما هو الصواب ولأجل ذلك وقد يكون هذا لكن نحن ما اطلعنا على لو واحد رجع الدار قطن في, في غدى الساري يعني يمكن يبين انه فيه احد والاحاديث نحن لمن راجعنا قرأنا البخاري كل الاحاديث المنتقده على مسلم وعلى البخاري في السند ما شفنا في المتن يعني ها والسند مثلا أنا هذا يقول هذا ثقة وهذا يقول لا ما هو ثقة في الانتقاد في السنة بايبل لكن في المتن هو الكلام هذا محلل ولأجل ذلك الصواب أن يوم يوم ايه عشر هذا أحاديث موجود ولأجل ذلك توجد أحاديث يعني كده في هذا ها صائم قلتها كذا كان يصوم قال نعم إذا هذا وهم قد يكون قال إنه بعد ذلك روى وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مع لأنهم كلهم سقاة يعني أبدت عن معالي بن عمر حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عبادره وهو متوسد الرداء عند زمزم معروف زمزم موجود في المكة وهي بئر عند زمزم متوسد الرداء يعني جعل هذا الرداء حطه سألوا زي المخدة هذا معنى متوسد الرداء هو عند عند عند عنصوم بمثل حديثه حاج بن عمر ها هل فالأحاديث كلها تدل على ثم ذكرت ذلك وحدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني إسماعيل بن أمية أن سبعا غطفان ابن طريف المردي يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عشورا وأمر بالصيام الرسول صام يوم عشراء وأمر بصيام وظن في اول سنة أمر الرسول بالصيام أمر واجب قبل أن يفرض إيه رمضان وبعدما فرض رمضان نعم قال من شاء صام ومن شاء أترك فأصبح سنة إلى يوم القيامة وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السناء الماضية قال يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود ها والرسول ما يحب أن يعني يوافق اليهود لا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى هذه المدينة كان نهى عن صيام يوم السبت يوم الأحد عشان يصير يوم السبت عيد اليهود ويوم الأحد عيد النصارى ويوم الجمعة عيد المسلمين فاستمر على ذلك سنة أو سنتين فما زاد اليهود إلا عداوة للإسلام ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم السبت وصيام يوم الأحد مخالفة له لا يصومون لا يوم السبت ولا يوم الأحد لإجرار ذلك كان أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه وهذا أمر عظيم اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل وهذا الظاهر أن في, في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم صمنا اليوم التاسع نصوم اليوم التاسع واليوم العاشر وإذا ما أمكن الإنسان أن يصوم اليوم التاسع يصوم اليوم العاشر والحادي عشر فيصير فيه مخالفة لليهود فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله وسلم أن الرسول ما في عام عشرة متى توفي في عام إحداعشر؟ الرسول بعدما حج حدة الوداع وعاد إلى المدينة ومكث يعني تقريبا يعني تقريبا حول يعني بقية شهر الحجة والمحرم وصفر وفي اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتقل الى الرفيع الأعلى ومعنى, توفي ومعنى الوفاه هو يعني خروج الروح من الجسد والرسول صلى الله عليه وسلم روحه منعم في اعظم وقد قال الله تعالى في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فاذا كان الشهداء احياء عند ربهم فيصير الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى درجه لأن هم كيف حصلوا هذا حصلوا باتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا أن نقول أنه حيا في قبره كما يظن بعض الناس هذا غلط حياة برزخ وحياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا يعني. حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا ومعلوم أن الحياة تختلف في هذه الدنيا مثلا الإنسان الآن حي لما ينام ما هو ميت حي في صلة بين الروح لما كذلك يموت ويوضع في القبر كذلك يأتيه ملكان ويسألان عن ربه وعن دينه وعنه ثم بعد ذلك الحياة البرزخية هذه إما ينعم وإما يعذل إما في, في عليين وإما ثم بعد ذلك الحياة التانية فإذا هذه أشياء يجب والقرآن قال ولا تحسبن الذين قتلوا وجاء في من سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم رد الله روحه فأرد عليه السلام وهذه أشياء يجب الإمام بها لأننا ما نقدر نكيفها عقلية ما تصل إلى ذلك فلم يأتي حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر وحدثنا كذلك ابو بكر بن ابي شيبه وابو قره قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لا التاسع يعني والله لا من الواقع في جواب لا التاسع وفي روايه ابي قال يعني يوم عاشوراء ويوم عشرة هو اليوم العاشر وفيه أجر عظيم وأنه يكفر السناء الماضية وهنا ذكر الأشياء التي يعني اختلف فيها العلماء قال هذا تصريح من عباس بأن مذهبه أن شراء هو اليوم التاسع من المحرم ويتأول على أنه مأخوذ من إضماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورود ربعا يعني بعروية العرب عندهم إبل يبعد خم... أربع أيام خمس أيام وبعدين يوم الخامس يجري لأن الإبل يمكن تقعد ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام يمكن إلى نصف شهر ها ولكن الحيوانات الثانية تموت إذا ما شربت ف ف فسمى بهذا تسمى الخامس رب وكذا في باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عاشرا وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عشوراه هو اليوم العاشر من محرم ومن قال ذلك سعيد بن مسيب هذا سيد التابعين والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق وهذا ظاهر الأحاديث مقتدر له وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد ثم إن حديث ابن عباس الثاني يرد عليه لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشورا فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه فقال إنه في العام المقبل يصوم التاسع وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون استحبوا صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو اول السنة وقال بعض ولعل السبب في صوم التاسع مع الع... لان لا يتش... يتشبه باليهود في افراد العاشر وفي الحديث اشاره إلى هذا ها وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء والاول اولى والله تعالى ثم ذكر احاديث كذلك عن عبد يعني يوم عاشره وقال وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسابق الخيل الخيل يجري يجري هو برجله ويلحق الخيل وهذا. فهذا شيء شيء هذا كرام من كرامات الأولياء لأن الخيل معروف أنه من أسرع الحيوانات كذلك ومع ذلك هذا سلم تنعك وكثيرا ما بيحصل مثل ذلك في عهد رسول الله فيجري وراء العدو ويلحقهم برجله ويأخذ منهم هذا فامر أن يؤذن وهنا يؤذن معنى يعلم يعني الاذان اللغوي لان الاذان له معنيان معنى لغوي وهو الاعلام ها واذان شرعي وهو هذه الالفاظ الذي عندما يدخل وقت الصلاه يقول المؤذن الله أكبر الله اكبر الى اخره والاقامه كذلك من هذا ها فإن ومن ذلك مثلا اذن مؤذن ايتها العير يعني ايه اعلم معلمه وأذان من الله فهنا يؤذن معناه أن الرسول أمر رجلا من سلمة يذهب إلى قرى المدينة مثلا قبة والعوالي وأطراف المدينة يذهب ويقول لهم من كل واحد منكم يصوم يوم عاشوراء، والذي ما صام نعم وأصبح مفطرا فنعم فليمسك عن الطعام في هذا اليوم هذا معناه فأمره أن يؤذن في الناس يعني يعلم في الناس ها يعني يرفع صوته وينادي وأدم في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل رامر يأتوك من كان لم يصم فليصم من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل يوم عشران ما كان يعلم فليتم سيامه إلى اللي يعني لا يأكل مثال لذلك شخص مثلا في نيلة 39 من شعبان دخل داره ثم بعد ذلك أصبح الصباح أخذ زمير بغير يجيب فطور لأولاده وإذا بيوجد ما في ولا دكان في بلاد الإسلام ماذا يفعل؟ ما يروح يفطر هو وأولاده أو يجب عليه أن يمسك عن الطعام ويقضي هذا اليوم لأنه لابد أن الصيام الفريضة لازم يكون من الليل من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له لازم أن ينوي أما النفل فله ل... الإنسان أن, أن يصبح مفطر نعم ما أكل إلى الضحى إلى قريب الزوال ثم يقول نويت. وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول مره من المرات دخل في... إلى بيت عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء فقال إذن أنا صعب وفي مرة قال إنه أهدي لهم حيس أه؟ تقدم للحيس وذلك المتطوع أمير نفسي حاب يصوم يصوم حاب يفطر له يفطر أما الواجب فلازم يتم فرجل من أسلم وقبيلة أسلم معروفة يوم عشراء فأمر أن يؤذن في الناس من كان لم يصوم فليصوم ومن, ومن كان أكل فليتم صيامه يعني لا يأكل في النهار إلى الليل وقال كذلك الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن نافع العبيدي العبدي حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بن كمعوذ وهي من الصحابيات ابن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات عشراء غدات الغدات يعني أول النهار آه الغدات يعني الغداء أول النهار إلى قرى الأنصار ومعروف قرى الأنصار موجودة في جبا وفي العوالي وأطراف المدينة هنا كلما كانوا إيه يعني هذه قرى التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صوم يعني من نوى من الليل فليتم صوم ومن كان أصبح ليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار وهذا في يعني مما يشرع أن يعود الآباء والأمهات أولادهم الصغار على الصيام وعلى الصلاة وقد جاء في حاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا". أما نترك الولد نعم حتى ينصل خامس عشر وما يصلب نقول له تعال صلي ما, ما يصل ها؟ ومع ذلك يعني العصر في عصرنا هذا في تعب يعني الشخص الذي عنده أولاد يربيهم خصوصا الأولاد الذكور يعني فيهم متاعب كثيرة ها؟ لأن الولد, الك... الولد لما يوصل عمره عشر خمستعشر سنة ما يقلد أبوه يقلد زملاء اللذي... وخصوصا إذا كان أبوه رجل كده كبير في السن، يقول لك الرجل الشايب هذا ما يعني تقريبا ما يقبل منه لا كلام ولا صرفا ولا عدد. يعني تخريبا هكذا فيجب إذن أن الآباء يربوا أولادهم يأخذه إلى المسجد نعم يأخذه إلى المسجد وصلي معه وإذا شدد كمان مرة واحد يكون إيه ضرر على ذلك وقد رأينا نحن مرة علينا في حياتنا هاد في هذه الدنيا رجل مثلا يشدد على أولاده مثلا يجيب ولده يبغى إلا يصلي اذا يدخل, يدخل من باب عمر بن الخطاب لما هو يتقدم هنا يدخل يخرجه من باب الرحمة ما يبغى يصلي قبل فإذا شدد مرة يعني يكون وإذا ما مثلا كذلك يبغى مثلا يجي إلا معاه فهو يعالج المسائل باللطف فلذلك يجب على الراء كذلك نحن إذا كان ولد عمره سبعة سنوات تمانية سنوات نقول له صوم يصوم مثلا في أول سنة ثلاثة أيام السنة الثانية يصوم عشر أيام ما يجي عمره خمستاشر أو طلعتاشر إلا هو يصوم لنا رمضان بكامله آه خلاص. آه وكذلك يجي يصلي ناخذ للصلاة ما صلى مثلا لأنه لو شدد الأب إلا ولده يصلي تفوت الصلاة يبغى يقوم في صلاة الفجر يجيوا مع المسجد، ها؟ تفوت الصلاة هو ما رضي جوا، فاذا يروح يصلي هو ويجي يقوم يعني حتى لا تفوت بعدين شيئين شي... يعني، ولذالك يعني لا يشدد الآباء في عصرنا هذا على الأبناء في كل شيء فحتى يمكن أن ي... فهكذا يعني كانوا يعني نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد، ها؟ ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة. واللعبة معناها زي ما يسمى عرائس ها؟ واللعبة الموجود الأول يعني كناية عن خروب. نعم ويجعل لها زي العرائس نحن رأينا هذا في المدينة قبل أن تأتي الأشياء الجديدة هذه ها؟ بنات يلعبنا نعم يساو عروس كده ويلبسوها ها؟ و و و ونرى الأطفال يلعبنا ها؟ بناتا ذكورا وإناثا يقول مثلا هذه أمي وهذه عمتي وهذه خالتي وهذه زوجي. عمرنا ما شفنا طفلة صغيرة تقول هذه طبينة أبدا معانا عمره كان ستة سنوات ستة سنوات ايش درها الطبيناة ان فيها شر ما يعني ما رأينا عبد ما في طفلة تقول هذه هذه دحينة هذه طبيناة ها ضر يعني ما فيش هذا يعني شيء في القلب هذا فلأجل ذلك يعني الاطفال يعني يجب مراعاتهم والتخفيص معهم ولا يشدد شدة زائدة فانه اذا شدد مثلا كان يصلي بعد الصلوات ثم شدد عليه فمثلا ولد عمره صار 16 سنة كذلك مثلا يعني الآن يعني رأينا بعض بعض الشباب مع الدعوة هذه حق الجهاد ولد يكون مثلا بيدرس أو بيتعلم وإذا به هو رجل بالغ يعني عنده حفيظ وإذا بما يسمع ابوه إلا هو راح إلى أفغانستان وقاعد يعني في آباء الآن وإجداد يشتكوا ولدهم له ثلاث سنوات او سنتين في أفغانستان ما يدروا عن الفرة ليه لأنه عنده فلوس وعنده تابعية وراح سافر باسم الجهاد وهذا تقريبا غلط ها وقد ذكرنا يعني يعني في سورة الأعراف قالوا وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بيسمام ليش الأعراف قال ان هؤلاء شباب أولاد نعم خرجوا للجهاد بدون إذن آبائهم آبائهم ها بدون إذن آبائهم وماتوا في الجهاد فما أدخلهم الله الجنة فصار ينظروا إلى أهل الجنة وإلى أهل النار ثم بعد ذلك عفى الله عنه فيجب إذا الإنسان أن يستاذن إذا أراد أن يخرج للجهاد أن يستأذن من أبيك وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علينا أن رجل كتب في غزوة كذا وكذا أه أه لا يعني أنه قال ففيه ما فجاهد قال ففيه ما فجاهد يعني جاهد في إطاعة والديك ولذلك يجب على, الـ على, الـ على الإنسان يعرف ما هو. والجهاد مو لازم إلا بالسلاح، مثلا عند فلوس يعطي للمجاهد أو يقوم بخدمة أهل المجاهد هذا رجل مجاهد خرج للجهاد هو يجري لأهله ايش تبغوا من السوق يروح يجيب لهم اه عنده شيء من المال يعطيهم فالجهاد يكون ايه بالمال ويكون في سبيل الله ويكون هذا الواجب يعني ولا يعني كل ولد شاب ثم ولد شاب واثن عمره 15 سنة أو 16 أو 18 سنة يذهب إلى بلاد ولا يعرفها ولا ها؟ ما لازم اللي يروح الجهاد قبل ما يكون يتعلم ها يتعلم كيف ايه يعمل السلاح فهذا هو الواجب ولكن مع الأثر الشديد يدعون إلى الجهاد وهم شباب والناس الدعو فهذا غلط والأندار يشوف قال فنجعل لهم اللعبة من العين إيش العين يعني الصوف فإذا فاذا بكي أحدوم على الطعام أعطيناه إياها ومعنى أعطيناه إياه يعني يعني تقريبا حتى يكون عند قال القاضي فيه محذوف وصاب حتى يكون عند الإفطار نقول له دحين خذ هذه شوفها كيف حلوة آه طيبة آه كذا كذا يقعد كذا شوية آه نقول له مثلا تعال وودي إلى محل آخر يعني يكون بيته واسع فا حتى يجي المغرب فيأكل وهذا تقريبا يعني لازم تعويض ايه الأطفال الأعمال كذلك نحن نعود على حضور المساجد وكذلك الصيام وكذلك الأعمال الطيبة وكذلك يكون الذ والولد دائما يقلد ايه يقلد أباه وأمه آه فإذا آه فإذا الأب يكذب ويكذب كمان ها ها يقول له مثلا يجي واحد يط... يقول له تعال ابوك فيه يقول له في. يقول له قول في. كده يقول له ها وهو في البيت هذا درس م... ايه ابوه كذاب طيب اذا الكذب هذا شيء طيب هذا هذا يقضوا وهذا يعني موجود يعني في ايه في محيطنا في مجتمعنا ها مجتمع الناس مجتمع. يقول له قول له ما هو فيه. وهو شايف ابوه في البيت ايش مع والكذب إيه خصلة من جدا من الخصال وقد جاء في الأحاديث يعني آية المنافق خصال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا توم نخال وإذا خاصم فجر والنفاق على نوعين نفاق عملي ونفاق اعتقادي فالنفاق العملي هذا معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب آه؟ آه؟ يعني واحد يكذب ما هو كافر ما هو مرتد عن الإسلام آه. ف ذلك يكون إيه والنفاق على نوعين نفاق عملي ونفاق ذلك يجب على المسلمين أن يربوا أولادهم تربية إسلامية ولعج ذلك جاء في مرة علينا في أن عبد الله بن مسعود يقول وكانوا يضربوننا على العهد واليمين إذا جاء ولده قال والله يقول لا لا تحلف ما يحلف لا إيه يحلف دائما إلا إذا بكى أحدهم الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار يعني نقول له إيه انتظر حتى يكون عند الإفطار فبهذا يتم الكلام وكذا وقع في البخاري من روايه مسدد وهو معنى ما ذكره مسلم في رواية اخرى فاذا سألون الطعام اعطيناهم اللعبه تلهيهم حتى يتم صومه وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين آ ليسوا مكلفين لكن عشان ايه, إيه اذا كبر قالوا قدريه عن هروه انهم متى اطاق الصوم وجب عليه وهذا غلط مردود ما يجب على الانسان ان يصلي الا اذا بلغ ال عشر واكتبنا وامها مري وجاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم عن الصبي حتى وكذلك الإنسان وكذلك الحديث اللي بعد قال حدثنا يحيى بن ايه حدثنا ابو عشر العطار عن خالد بن زكوان قال سألت الربيع آه بنت معوذ وهي من الصحابيات رضي الله تعالى عنها عن صوم يعاج قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله يعني ايه منذينته قرى الانصار التي حول المدينة فذكر بمثل حديث بشره غير انه قال ونصلع لهم اللعبة من العين فنذهبوا فنذهب معنا فاذا سألون الطعام اعطيناهم اللعبة تلهيم حتى يتموا صومه وقد جاء يعني في الاحاديث ان لا بأس باللعبة الصغيرة للاطفال يعني صور بسيطة يعني الصور تقريبا محرمة الذي يفهم من النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله نعم يعني من صور رسورات كل فأن ينفق في الصور وليس بلا ولكن الرسول رخص يعني للأطفال اللعب الصغيرة آه آه كما كانوا من الخروج ومن هذا وكذلك اللعب الآن الموجودة في يعني تبع للأطفال الصغار لا لكن واحدة كبيرة جدا أو او زي ما يساو في المعارض هذا ما يس حتى الطفل الصغير لما يدخل يظنها مرأة وأفضل لأنها فهذا تقريبا ما يجي وأما ال ال الصور الصغيرة فقد ثبت في الأحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يعني من تبوك ودخل على زوجه عائشة وكان عندها يعني سترة يعني زي طاقه كذا فجاءت الريح فرفعت الستار فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم هناك صور يعني من إيه من الخروج عين وكذلك فرس مصور بجناح بجناح فقال لها يا عائشة ما هذه قال هذه بناتي ومعلوم عائشة كانت صغيرة السن يعني توفي الرسول عمراء يمكن 18 سنة أو 19 سنة قال ها... قالوا ما هذا الذي وسطهم قال فرس فرس بجناح الفرس ما عنده جناح قال أما سمعت عن فرس سليمان كيف هي تقوله فقال الرس... يقول فضحك الرسول حتى بدت نواجه فلا يعني الأطفال الصغار إذا لعبوا مثل هذه الأشياء والآن الصور عادت أصبحت يعني تقريبا والسبب في ذلك أن العلماء يقولون هذه ما هي صور ولكن الذي يظهر من النصوص أنها صور، آه؟ فالعلماء قالوا أبدا ما هي صور، فالذي قال إنه وإلا الذي يظهر من النصوص أن كل صور من صور رسول كل فأن ينفع لعن الله المصورين إلى غير ذلك والله يروح وإذا اضطر لذلك افعل آه؟ لابد عنده إقامة لابد عنده حفظة لابد عنده يعني دفتر، أز... يبغى يدخل مدرسة ما يدخ ما يدخلون مدرسة حتى يجيب ست صور. يساوي يعني ما في شيء ها؟, ها لانه ضروره يعني ها بعدين ما ما يمكن يعني اشياء والسبب في ذلك الناس ها انه يغش في الاختبارات يصفيها. فلأجل ذلك الاستاذ اما يروح يتصور عشان يعلقها في بيته هذا تقريبا هو الذي يعني تقريبا هذا الذي انا قام قام في الجيب نبيه ما في, في إيه في ما في شيء ما في شيء إذا ما يعني نحن ما نقول ما يصنع نقول إذا كان ربنا علم إنه هذا مضطر ربنا يختاره التيار إنه ما يمكن يعيش في البلد ما عنده صورة ضروري هذا الحكومة أمرت بهذا ما فايشي ساي لا بني ساي هذا حتى يعيش في هذا البلد ويدخل يدخل مدرسة ولد يبغى يدخل المدرسة يقبله إلا حتى ياتي بالصور ضروري هذا فإذا فعل مسلك ربنا قد يعفى وإذا كان هذا ذم إنا الله ما هو لازم كل من أقنب لازم يعذب ها ها ها يعني كل واحد اتكرر ذمه هو لازم يعذب أبدا ها تحت ماشي ربنا يشفى إذا علم قصده ما لكن كوننا نقول حلال هذا الم... أنا خايف منه ها هذا اللي إيه؟ يخاف منه يقول الصورة حلال وأنا هذه ما هي الصورة فهذا شوية فيه ما فيه من الأيه من مثل المسور معلوم مثل مثل القامل قامل الجواز الحامل ايه ما في شيء. لكن هو, هو راح جلس عنده يعني برضو هو في عند شيء لكن لما يكون ضروري ربنا يسامح أه؟ أه؟ لانه ضروري هو لا يروح مثلا في واحد من اخوانا طلبة العلم يعني باكز يعني هو ملوشي يعني يعني تقريبا لو في المملكة العربية السعودية انا عارف يمكن اكثر من اربعين سنة وكان دائما يعني بعض الإخوان كان دائما يذهب هناك الصف الأول يصلي وي... وحتى هذا ما يبغى هذا هذا مو راضي يتصور أبدا إلى يومين هذا ولكن وجد ناس يساعدوه فخلوه واحد نفر واحد في في يمكن في... في... في... في, في المملكة كلها السعودية <تصفيق> <تصفيق> يساعي إقامة هو. ثلاث لكن ما يتصور قال ما يتصور أبدا وقد ما حاولوا بعد لما ما ينصيبه على ذلك ووجدوا الناس يساعدوا وترفوا على ذلك خلاص يسولوا إق يسولوا إقامة بدون بدون سورة لكن واحد نفر بس ما في غيره يا رب ما يردوا امسكوا أب... يسافروا عن فباب تحريم صوم يوم العيدين والمرابي يوم العيدين يوم واحد من شوال بعد صيام رمضان ويوم إيه يوم عشرة من من ذي الحجة هذا حرام صوم فلا يجوز الإنسان يصوم سواء كان فريضة ها يعني قضاء أو نذرا أو كفارة واحد يقول انا ابغى اصوم يوم 10 كفاره للذنب ما يصح واحد ينظر انا ابغى اصوم يوم واحد من شوال لله علي ان اصوم واحد من شوال هذا حرام ما يجوز ولو صام ما يجوز وكذلك الكفاره هذا فاذن تحريم هذه الايام كما ان الله شرع صيام ايام مثلا هذه الايام لو واحد فطر في هذه الايام حرام نهار يوم واحد من شوال لو واحد يقول لا انا ابغى اصوم زياده الخير بركه حرام هذا لأن الرسول قال له نهى عن ذلك إيش الدليل قال حدثنا يحيى, يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن عبيد المولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر الخطاب وشهدت معنى حضرت إيش معنى شهدت في هذا الحديث بمعنى حضرت العيد مع, إيه؟ مع عمر الخطاب في خلافته وهو كان خليب فصلى ثم انصرف أول صلى العيد ثم انصرف فخطب وهذا هو السنة جاءت الدولة الأموية عكست الموضوع فأول تساوي خطبة ثم بعد ذلك تصلي ليه لأن الناس لا, لا يحضرون إيه إذا صلوا بغر يخرج ولا يسمعوا لأن كانت الدولة الأموية لعداوتهم لعلي بن أبي طالب يسبون علي بن أبي طالب على المنابر فالمسلمون يسمعوا يصلوا صلوا وراء كل بر وفاجر فإذا صلوا يخرجوا فإيش يساويوا يبغوا الناس لازم يسمعوا خطبتهم فقدموا وهذا بدعه واستمروا على ذلك مدة من الزمن حتى بعد ذلك أزيل، ها؟ فإذا إيش في العيد لازم يكون أول إيه الصلاة ثم بعد ذلك، فأي واحد خالف ذلك فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالف. ثم على الإمام وعلى ولي الأمر أن يبين للناس الأحكام الشرعية، ها؟ مثلا في الحج يبين لهم أحكام الشرع في الحج، في الصيام يبين لهم أحكام الصيام، فلذلك قال إن هذين يومان. إن هذين يعني يوم عيد الفطر ويوم عيدها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم يوم واحد من شوال والآخر يوم تأكلون فيه من نسوككم يعني من ذليعاتكم سواء أضحية أو هدي ها فهذا اليومان لا يجوز صيامهما وكل الأيام التي لا يجوز صيامها خمس أيام في السنة يعني ها يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحاء وثلاث أيام التشريب وهو يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 هذا حرام وكذلك في أيام ينهى عن صيامها و... ويكون كراها كيوم الجمعة، إلا إذا كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس بذلك، فإذا هذا يومان حرام، ولا يجزئ يعني يصومها تنفلا، نعم ولا يصومها يعني نذرا، ولا يصومها للكفار حرام هذا، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وحرمه رسوله فلا يجوز للمسلم أن يصوم تلك الأيام، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأته على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قال عن نهى عن صيام ونهى معناه حرم ها؟ والنهي قد يكون للتحريم وهو وهذا هو الآن فإذا إيه هي حرام يعني لا يقول مكروه يومين اليوم الأضحة ويوم الفطر يوم الأضحة يوم عشرة ويوم الفطر يوم واحد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال الله سمعته منه حديثا فعجبني فقلت رأيت أنت سمعت هذا من رسول الله قال فاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع يعني أقول على وجاء في الاحاديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ها الشيء الذي سمعته من رسول الله هو الذي ابلغه إن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على أحدك من كذب علي متعمدا فليه لا شك أني سمعت هذا من رسول الله أنه نهى عن صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى فقال أقول على رسول لم أسمع قال سمعت يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان هذه أيام حرام صومة وأيام ثانية قد يكره وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخضر رضي الله تعالى عن. ان نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر ومعناه أن عمر توقف عن الج... في الحديث الثاني الأخير يوم النحر وحدثنا بكر بن أبي حدثنا وحدثنا وكيعا بن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى... إلى ابن عمر فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوظهق يوم أضحى أو فطر فقال, رضي... فقال ابن عمر رضي الله أمر الله تعالى بوفاء النذر الله أمر بوفاءه وليوفوا نذورهم آه وليوفوا هذا أمر فعل مضارع ودخل عليه آه من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه طيب هذا واجب ونهى فكيف هذا فإذا توقف عبد الله بن عمر آه ما رضى يعني يفتي بإيه فالأحسن أنه لو نذر ما يجوز يصوم يصوم إيه أيام أخرى غير ذلك توافق يوم أضحى قال ابن عمر رضي أمر الله بوفاء النظر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم فإذا لا تفعل هذا ولا تصم هذه الأيام وكذلك الأحاديث كذا حدثنا ابن معاير حدثني أبي حدثنا سعيد بن سعيد أخبرتني عمرا عن عائشة وهي كاتلميد العائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين صومي يوم الفطر ويوم الأضحى وهنا يقول يعني قد اختلف العلماء في من ندرس صوم العيد معينا كما قدمناه قريبا وأما هذا الذي نذر صوم يوم الإسلام مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع وهل يلزمه قضاء فيه خلاف العلماء وفيه للشافعي قولان أصحهم أنه لا يجب قضاءه لأن لفظه لم يتناول القضاء يعني لو ما يقضيه ولا عليه شيء ولا يجب قضاءه في الأسلام والله ويحتمل أن ابن عمر عرض له بالإحقيام يعني إيه كيف تنذر شيء والرسول نهى عنه والنظر يجب على الإنسان فإذا أنت لا تفعل هذه الأشياء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم